أبي أنت وأمي يا رسول الله إن الصحابة الصحابة الواحد يوم قال بأبي أنت أمي كان يجبع روحة ثمنا يسقط لأسه على الأرض بين السيوف والرقاء الراجم وهو يأتي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لما قال بأبي أنت أمي كانت دماؤهم تتكاطر أمامه عليه الصلاة والسلام وكانت جماجمهم تشفت بين يديه وكانت أرواحهم تطير وهو معه في الماركة كان يقولون بأبي أنت أمي الزمان وتمرئ المكان وتعمر بالإيمان بطاعة الديان صَاحَبَتْ أَحْمَدَ خَيْرٌ لِلْبَشَرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُمْ لن